الامنك ابن آدم تنزل باكيا. واوسطها عناهم لا اقسم بهذا البلد. وان تحرين بهذا البلد ووارد وما ولد. لقد خلق للانسان في كبد. وان szerint منه العمالقة. لا اكل عمالقة في الفن. ولا عمالقة في الترى. ولا عمالقة في الغناء. ولا عمالقة في الكرة. انما عمالقة الاسلام رفعوا رايات الاسلام. ورفعوا رايات التوحيد في كل مكان. أرى الآن حذيفة يدخل ومعه أخوه صفوان ومعه أبوه يدخلون على رسول الله على الرحمة المهداف على النعمة المسداف أراهم الآن يجلسون أمام رسول الله لينطقوا بكلمة التوحيد لينطقوا بالكلمة التي لا قبلها ولا بعدها. لينطقوا بالشهادتين. يا رسول الله جئنا اليك لننطق بالشهادتين. نشهد الله ونشهدك اننا اصبحنا مسلمين لله. معاشر الاخوة الاعزاء. على. ارى فيها الآن ارى حذيفة وابيه يدخلون المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا ماذا حدث? تعالوا لانتقل بحضراتكم من غزوة قد. الى مجلس القضاء عند رسول الله. الان عرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تبوأ منصة القضاء ليحكم في هذه القضية. الآن رفع ملف القضية الى الحبيب المصطفى. ارى عضو اليمين يا ابو بكر. وارى عضو اليمين من الجهة الاخرى عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهما. في المتهم كما يقف الحيوان في قفصه. انما كان هناك حرمة للآدمي. كان هناك حقوق للآدمي. كان هناك عزة للآدمي. كان هناك كرامة للآدمي. ارى منصة رسول الله وقد كتب عليها. وان بينهم الآن يوجه الرسول الأسئلة لمَا قتلتَ قال يا رسول الله ما كنت أدري أنه قد دخل الإسلام ألا تعرف أنه أسلم لا يا حبيب الله الآن الآن رفعت الجمسة للمداولة الآن عقدت الجلسة مرة اخرى. الآن سيمتك المصطفى بالحب. الآن سيمتك الفم الذي قال الله فيه. وما يمتك عن الهوى هو الا وحي يوحى علمه شديد القرى. قال المصطفى في منطوق الحكم ان هذا الرجل لآباك يا حضيفة خطأا. وان Allah Allah Allah ya Hudayfa Allah Allah, Allah, Allah, Allah. فلما صفت شفت. فلما شفت عفت. فلما عفت تسامحت. فلما تسامحت استمارت. فلما استمارت رهت بنور ربها. فلما رهت بنور ربها هانت عليها الدنيا بما فيها ومن فيها. في اي ما مكتوب عليه وان المساجد لله فلا تضعوا مع الله احدا واما اي الخصب القراء لم يقراه الميثاق ولم يقراه الدستور ولم يقراه ورقه السدر ولا يهديه النفيد إلى أقوي على يد من تعلموا وعلى يد من تسلموا لقد تعلموا على يد أستاذ الله أستاذ بعده ولا قائد بعده ولا رائد بعده ولا عظيم بعده ولا مرشد بعده ولا قائد بعده إنه محمد. وكفى أن أقول إنه محمد. ورخوة الاعزاء. حكم الرسول بالدية الى حزيفة. وهنا تعالوا نسأل هل يوجد في الاسلام ما يسمى بالعرض او بقبول العرض? اذا ما قتل لك قريب وقتله احد الناس قطعا اكلف لك شيئا او قصر لك جهازا او اغسد لك سيارة وجاء ليدفع لك مال كثير من الناس يقول نحن لا نقبل العرض خشية ان يصيبنا الله بابا هذا الكلام ان دل على شيء فانما يدل على جعل المسلمين بشرع الله وبأحكام الله لقد أصبحنا أسادسة في كل شيء أسادسة في الفن أسادسة في القرى أسادسة في الطرب والغناء أما عن دين النار فصم بكم عمي فهم لا يع. معاشر الاخوة الاعزاء هل في الاسلام ما يسمى بالعالم ماذا قالوا؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأا. ومن قتل مؤمنا خطأا اسمع الى الحق فتحرير رقبه ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. من قتل قتلا وخطأ عليه امرين. الامر الاول تحرير رقبة. الامر الثاني دية مسلمة الى اهل القتيل. ولماذا هذين معا? لماذا تحرير رقبة? لماذا دية مسلمة الى اهل القتيل? لماذا لم يكفي ولماذا لم يكفي الدية وحدها أتدرون لماذا لأن في تحرير الرقبة استرضاء لله على النفس التي قتلتها قضاء فأنت تطلب رضا من الله وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل ففي استرضاء لأهل القتيل تحرير رقبة وإذا لم نجد فصيام شهرين متتابعين هذا فيه استرضاء لله وعما البيئة المسلمة لأهل القتيل ففيها استرضاء لأهل القتيل ثم تعالوا لنسأل ما مقدار البيئة أندفع ألفاً أندفع ألفين هندفع خمسة آلاف هندفع عشرة آلاف تعالى لتعرف ما دية القتل الخطأ تعالوا لأصحبكم إلى صحيح البخاري ومسلم لنرى هذا المشهد المهيب ماذا حدث؟ جماعة من الأنصار من صحابة رسول الله خرجوا لنا خيبر وخيبر يملأها اليهود. لماذا ذهب صحابة رسول الله الى هناك? ذهبوا ليجمعوا تمرا من خيبر. وتمر خيبر من اجود انواع التمر. ذهبوا في اول مهار مجتمعين. ولما ذهبوا الى هناك تطرقوا ليجمع واحد ما يستطيع ان يجمعه. فلما تجمعوا اخر النهار وجدوا واحدا منهم يسمى عبدالله بن سهل وجدوه مقتولا يرفرق في دمه. فماذا حدث? الان انتقل من خيبر الى مدينة رسول الله لارى مجلس القضاء قد نصب من وارى الرسول يتبوأ منصة القضاء ليفصل في هذه القضية نحن الان في قضاء المصطفى مرة اخرى وارى قضاء المصطفى ومنصة القضاء مكتوب عليها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل لم يقل بين المسلمين. ولا بين المؤمنين. انما اذا حكمتم بين الناس. حتى ولو كانوا كافرين. حتى ولو كانوا مشركين. حتى ولو كانوا يهود، عن كل امام القضاء واحد. عن كل لا فرق بين مسلم وكافر ولا فرق بين مؤمن ومشرك ولا رضي الله عنه. وجلس علي وجلس اليهودي، واذا بعلي يقول يا امير المؤمنين انت الان لست عادلا. قال له عمر وبما يا علي. قال يا امير المؤمنين لانك لم تسوي بيني وبين اليهودين. قال كيف يا علي لانك يا امير المؤمنين. لما ناديت على اليهودين ناديته باسمي. ولما ناديت علي لم تنادي علي باسمي. انما ناديتني بخنيتي وقلت لي اجنس يا ابا الحسن. العمر. الحكيم الخبير العليم البصير ينصل جبريل بعشر آيات ليبرئ يهود، اما قطره فحسابه على الله. اما في ساحة القضاء فالكل واحد. في ساحة العدالة فالكل واحد. الان رفع ملف القضية الى القوضي سيدنا محمد يا رسول الله ان عبد الله ابن سهل قتله يهود قيبا قال لهم المصطفى هل رأى احد منكم احدا من اليهود وهو يقتل قالوا لا يا رسول الله قال امعكم بينة على ان اليهود هم الذين قتلوا قالوا لا يا رسول الله قال اتحرفون خمسين يمينا على ان الذي قتله هم اليهود خمسين يمينا في القرد وهذا في البخاري تحت باب يسمى القسام خمسين يمينا في القرد قالوا لا نستطيع ان نحلف على شيء لم نره يا رسول الله قال الحبيب اذا لم يكن معكم بينه ولم تستطيع ان تحلف فانني سآتي بخمسين يهوديا من خيبر على ان يحلفوا انهم ما قتلوه قال الصحابة يا رسول الله لو جئت من يهود جميعا لحلقوا لك بدلا من اليمين الفا نهو يهود قال قصول هذا هو حكم الإسلام إما أن تحلفوا وإما أن يحلف خمسين يهوديا لا يستطيعون الحلف لأنهم أمناء ولا يستطيعون أن يأذوا بخمسين يهوديا لان اليهود اليهود على استعداد من ان يحرفه مليون يمينا. الان رفعت القضية. الان رفعت الجلسة المداولة. الان ولم تعنيه ولم نأتي باليهود اذا عبد الله بن سهل معتبره قد قتل خطأا وديته مئة جمال تنطق عليه من صدقات المسلمين مئة جمل دية المقتول خطأا مئة جمل أو ما يساوي مئة جر. اما عن اهل القتيل فلهم الحق في ثلاثة. اذا تالبوا بالدية كاملة فلهم الحق في ذلك ولا شيء عليهم فالله هو الذي اعطاهم هذا الحق. فاذا ما تنازلوا عن بعضها ما تنازلوا عنها كلية فلهم الحق في ذلك وهذا هو قوله تعالى الا ان يصدقوا فاذا تنازلوا عن دية القتيل اعتبرها الله تعالى لهم صدقة يأخذ حسناتها يوم العرض على الله وهذا هو ما فعله حذيفة اشهد الله صدقت بذية ابي على فقراء المسلمين. ثم تعالوا. تعالوا لأعرض هذا السؤال. القرآن ارجب على القاتل خفأا تحرير رقبه وديكم مسلمة لأهل القديم. وهناك حديث صحيح نطق به الفن الشريف. قال فيه المصطفى رفع عن امة الخطا والنسيان وما ستقرب عليه. هنمشي مع الاية ام نمشي مع الحديث? هنمشي مع القرآن ام نمشي مع حديث رسول الله? وان هناك تعارض? الاية توجب عليك تحرير رقبة ودية ورسول يقول لا شيء عليك رفع عن امة الخطر والنسيان وما سكره عليه فكيف نجمع بين القرآن والحديث اننا نعمرون بالاخذ بالقرآن وبأحاديث رسول الله فكيف نوفق بين الآية وبين حديث المصطفى اسمع بعدما توحد رافع السماء بلا رفع عن امة الخطر. والقتل عدد بالخطر. اتدري من الذي رفعه الله عن القاتل خطرا. رفع الله عنه عقوبتين. عقوبة في الدنيا وعقوبة في الاسر. اما عقوبة الدنيا فقد رفع عنه القتل قصاصا فلا يقدر كالقاتل عمر فرفع الله عنه عقوبة الدنيا الخفل قصاصا. واما في الاخرة فلا حساب عليه ولا عذاب ولا سؤال. هليس هذا رفع? نعم رفع عنه عقوبة الدنيا ورفع عنه عقوبة الاخرة. اما الدية المسلمة الى اهل القتيل فليست هذه عقوبة انما سماها العليم بالضمان فرفع الله عنك عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة وابقى على الضمان لاهل القتيل حتى اذا رأىك اهل القتيل وعندما يعلمون انك قد دفعت الدية سامحوك ولم يكن في قلبهم بغضا لك يقول هذا حكم من هذا وشره من هذا وحكمة من هذه ثم تعالوا معاشر جخوة الاعزاء بعدما عرفنا حكم الاسلام في من قتل خطأا. ما حكم الاسلام في من قتل عمدا. عمدا متعمدا. لا كفارة له تنفع. لو اعطك عبيد اهل الارض جميعا فلم تكفر. ولو صام الظهر كله لا يكفر. ولو اعطى اهل القتيل مال الدنيا كلها والله لا يكفر. اذا كما عقوبته له عقوبتان في الدنيا وبالاخر. اما في الدنيا ولكم في القصص حياة يا أولي وأما في الآخرة ما عقوبته في الآخرة يا رب العزة فيذهب إلى سجن فرق فيذهب إلى سجن أبي زعبل فيذهب إلى سجن العقرة فيذهب إلى سجن الحضرة فيذهب إلى سجن القناطر ايذهب الى سجن دمنهور? ايذهب الى سجن الوادي الجديد? ايذهب الى سجن وادي المطرون? الى اين يذهب? واعزروني ان كنت قد قلت على اسماع الحضراتكم اسماء السجود. فقد حفظها بغير غرادتي وعافان الله وإياكم منها. الى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقط يا رب لا خالدا فيها فقط يا رب لا ورضب الله عليه فقط يا رب لا ولعنه فقط يا رب لا وأعد له عذابا عظيما من يد حمد واحدا من يتحمل واحدة من هذه منذ اسبوعين ارتفعت درجة الحرارة في فرنسا فقتل فيها خمسة آلاف خمسة آلاف لارتفاع درجة الحرارة في فرنسا شهنم قالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه له عذاب العظيمه اتدرون لماذا شدد الله في عقوبه القاذف عن الذكر لماذا لماذا لم يجعل هذا التشديد على اللسان لماذا لم يجعل هذا التشديد على الشارب لماذا لم يجعل هذا التشديد على شارب الخم لماذا جعل هذا التشديد كله على لان كل شيء تستطيع ان تعوضه مرة اخرى اذا ضاع المال تستطيع ان تعوضه اذا ضاع الشيء تستطيع ان تعوضه اذا ضاعت الصحة تستطيع أن العلم الا قليلا. من هنا شدد الله تعالى على القاتل لان الروح لا يستطيع ان يعوضها ولو بملل الدنيا. اتدرون ماذا يحدث بين القاتل والقتل يوم القيامة? ان كنتم لا تعرفون فاعرفوا. اذا ما من الناس من قوري يخرج خرجوا يخرج يا خرجوا امثال حسن البنا وامثال سيد قطب وامثال عبد القادر عودة وامثال غيرهم وغيرهم من الموحدين الذين قتلوا ظلما وعذالا يخرج خرجوا واحد من واضعا يده على رأسه التي قتلت ويده اخرى فيما اتقلني. امام قاد لا قاد بعد. امام قاد لا يقبل رشوة. ليس عنده حسب ولا نسب. فيقول الله تعالى ايها المظلوم تقدم. ايها الظالم لا تتكلم. لا تتكلم. كان تكلمت في الدنيا. باشارة واحدة قتلت الالاف المؤلفة. باشارة واحدة اعتقلت الالاف المؤلفة. ايها المظلوم تقدم. ايها الوالون لا تتكلم انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بايه اذا كذاب وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ اسمع الى الحفل فتحرير رقب ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق من قتل قتلا خطأا.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 ولماذا لم يكفي الدية وحدها أتدرون لماذا لأن في تحرير الرقبة استرضاء لله على النفس التي قتلتها قطعا فأنت تطلب الرضا من الله وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل ففيها استرضاء لأهل القتيل تحرير رقبة وإذا لم نجد فصيام شهرين متتابعين هذا فيه استرضاء لله وعما الدية المسلمة لأهل القتيل ففيها استرضاء لأهل القتيل ثم تعالوا لنسأل ما مقدار الدية هندفع ألفا هندفع ألفين اندفع خمسة آلاف? اندفع عشرة آلاف? تعالى لتعرف ما دية قتل الخطأ تعالوا لأصحابكم الى صحيح البخاري ومسلم لنرى هذا المشهد المهيم. ماذا حدث? جماعة من الانصار من صحابة رسول الله خرجوا الى خيبر.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 تطرق ليجمع كل واحد ما يستطيع ان يجمع فلما تجمعوا اخر النهار وجدوا واحدا منهم يسمى عبد الله بن سهل وجدوه مقتولا يرطلق في دمه فماذا الان انتقل من خيبر الى مدينة رسول الله لارى مجلس القضاء قد مصد مرة اخرى. وارى الرسول يتبوأ منصة القضاء ليصل في هذه القضية. نحن الان في قضاء المصدفى مرة اخرى. وارى لا يقل بين المسلمين ولا بين المؤمنين. انما اذا حتمتم بين الناس. حتى ولو كانوا كافرين. حتى ولو كانوا مشركين. حتى ولو كانوا يهود. على كل امام القضاء واحد. على كل امام العالم لا فرق بين مسلم وكافر ولا فرق بين مؤمن ومشرك ولا فرق بين طائع وعاص بل اسمع الى هذا الموقف مع علي ابن ابي طالب كان في نزاع مع رجل يهودي ابن الخطاب رضي الله عنه. وجلس علي وجلس اليهودي. واذا بعلي يقول يا امير المؤمنين انت الان لست عادلا. قال له عمر ولما يا علي? قال يا امير المؤمنين لانك لم تسوي بيني وبين اليهودي. قال كيف يا علي? قال علي لانك المؤمنين. لما ناديت على اليهودي ناديتهم باسمي. ولما ناديت علي لم تنادي علي باسمي. انما ناديتني بكنيتي وقلت لي اجنس يا ابو الحسن. في ساحة القضاء فالكل واحد. في ساحة العدالة الكل واحد. الان رفع ملف القضية الى القاضي سيدنا محمد. يا رسول الله بن عبد الله بن سهل قتله يهد قيبا. قال لهم المصطفى هل رأى منكم احدا من اليهود وهو يقبل? قالوا لا يا رسول الله. قال معكم بلينة على ان اليهود هم الذين قتلوا? قالوا لا يا رسول الله. قال اتحركون خمسين يمينا على ان الذي قتله هم اليهود? خمسين يمينا في القرق. وهذا في البخاري تحت باب يسمى القسامة. خمسين يمينا في القرق. قالوا لا نستطيع ان نحلف على شيء لمره يا رسول الله. قال الحبيب اذا لم يكن معكم بينه ولم تستطيع ان تحلف فانني سآتي بخمسين من خيبر على ان يحلف انهم ما قتلوه. قالت الصحابة يا رسول الله لو جئت باليهود جميعا لحلقوا لك بدلا من اليمين الفا. نعم يهود. قال الرسول هذا هو حكم الاسلام. اما ان تحلف، واما ان يحلف خمسين يهوديا. لا هم يستطيعون الحرب لانهم امنا ولا يستطيعون ان يأخذوا بخمسين يهوديا لان اليهود اليهود على استعداد من ان يحلقوا مليون يمينا. الان رفعت القضية الان رفعت الجلسة المداولة الان ولم تحلفوا ولم نأتي باليهود اذا عبد الله ابن سهذم معتبره قد قتل خطا وديته مئة جمل تنبك عليه من صدقات المسلمين مئة جمل ديه المقصود خطا أم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 الحق في ذلك. فاذا ما تنازلوا عنها كلية فلهم الحق في ذلك وهذا هو قوله تعالى الا ان يصدقوا فاذا تنازلوا عن بية القديم اعتبرها الله تعالى لهم صدقة يأخذ حسناتها يوم العرض على الله وهذا بذية ابي على فقراء المسلمين. ثم تعالوا. تعالوا لأعرض هذا السؤال. القرآن ارجع على القاتل قطأا تحرير رقبة وديق مسلمة لأهل القديم. وهناك حديث صحيح نطق به الفام الشريف. قال به المصطفى رفع عن امه الخطا والنسيان وما استغفر عليه. هل نمشي مع الآية ام نمشي مع الحديث؟ هل نمشي مع القرآن ام نمشي مع حديث رسول الله؟ وهل هناك تعارض؟ الآية تقول عليك تحرير رقبه ودية والرسول يقول لا شيء عليه. عن امة الخطر والنسيان وما سكرف عليه فكيف نجمع بين القرآن والحديث اننا معمورون بالاخذ بالقرآن وبأحاديث رسول الله فكيف نوفق بين الاية وبين حديث المصطفى اسمع بعدما توحد رفع السماء بلا عمر رفع عن امتي رفع عن امة, رفع عن أمة وقصو حدا بقدره فذلك من الذي رفعه الله علي القاتل قطعا رفع الله عنه عقوبتين عقوبه في الدنيا وعقوبه في الاخره اما عقوبه في الدنيا فقد رفع عنه كل قطله قصاصا فلا يقتل فالقاتل عمد فرفع الله عنه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 يكون في قلبهم بغضا لك يا ابن آدم حكم من هذا وشرع من هذا وحكمة من هذه ثم تعالوا معاشرا اخوة الاعزاء بعدما عرفنا حكم الاسلام في من قتل خطأ ما حكم الاسلام في من قتل عمدا عمدا متعمدا لا كفارة له تنفع. لو أعطى عبيد أهل الأرض جميعا فلم تنفع. ولو صام الظهر كله لا ينفر ولو أعطى أهل القتيل مال الدنيا كلها والله لا ينفر إذن فما عقوبته له عقوبة في الدنيا وفي الاسر اما في الدنيا ولكم في القصص حياة يا اولي الالباك واما في الاخرة ما عقودته في الاخرة يا رب العزة فيذهب الى سجن ترى فيذهب الى سجن ابي زعبل فيذهب الى سجن العقرة فيذهب الى سجن الحضرة ايضعب الى سجن الخناطر? ايضعب الى سجن زمنهور? ايضعب الى سجن الواد الجديد? ايضعب الى سجن واد المطرون? الى اين يضعب? واعذروني ان كنت قد قلت على اسماع حضراتكم اسماء السجود. فقد حفظ صحى بغير إلى أين يذهب يا رب العزة؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء. واحدة. من يتحمل واحدة من هذه منذ اسبوعين اثنين ارتفعت درجة الحرارة في فرنسا فقتل فيها خمسة آلاف. خمسة آلاف لارتفاع درجة الحرارة في فرنسا. شعلا. خالدا فيها. ورضب الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيما. اتدرون لماذا شدد الله في عقوبة القاتل عن ذلك? اتدرون لماذا, لماذا? لماذا لم يجعل هذا التشديد على الزاني? لماذا لم يجعل هذا التشديد على السارق؟ لماذا لم يجعل هذا التشديد على شارب الخمر؟ لماذا? جعل له على القاتل عمدا لان كل شيء تستطيع ان تعوضه مرة اخر. اذا ضاع المال تستطيع ان تعوضه، اذا ضاع الجاه تستطيع ان تعوضه، اذا ضاعت الصحة تستطيع ان تعوضها. اما الشيء الوحيد الذي لا تستطيع ان هل يستطيع احد ان يعيد الروح اذا خرجت مرة اخرى ومن هنا ولستم في حاجة الى قدرتنا ولستم في حاجة الى عظمتنا واعتمدتم لا يستطيع ان يعوضها ولو بملء الدنيا. اتدرون ماذا يحدث بين القاتل والقتيل يوم القيامة? ان كنتم لا تعرفون فاعرفوا. اذا ما نفق في الصور وقام الناس من قبول. يغرب love. No.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 إشارة واحده اعتقد آله المؤلفه ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب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 اني تصدقت بذية ابي على فقراء المسلمين. ثم تعالوا. تعالوا لأعرض هذا السؤال. القرآن ارجب على القاتل خطأا تحرير رقبة وذية مسلمة لأهل القتيل. وهناك حديث صحيح نطق به الفم الشريف. قال فيه المصطفى. رفع عن امة الخطأ والنسيان وما ستقرب عليه. انمشي مع الاية ام نمشي مع الحديث? انمشي مع القرآن ام نمشي مع حديث رسول الله? وهل هناك تعارض? الاية توجب عليك تحرير رقبة ودي ورسول يقول لا شيء عليك قلنا عن امة الخطأ والنسيان ونستقرب عليه فكيف نجمع بين القرآن والحديث اننا معمورون بالاخذ بالقرآن وبأحديث رسول الله فكيف نوضع بين الاية وبين حديث المصطفى اسمع بعدما توحد رافع السماء بلا عم. عن امتي. رفع عن امتي الخطر. والقتل حدث بالخطر. اتدري من الذي رفعه الله عن القاتل خطأين. رفع الله عنه عقوبتين. عقوبة في الدنيا وعقوبة في الاخرى. اما عقوبة في الدنيا فقد رفع عنه القتل قصاصا. فلا يقدر. كالقاتل عم فرفع الله عنه عقوبة الدنيا القفل قصاصا. واما في الاخرة فلا حساب عليه ولا عذاب ولا سؤال. فليس هذا رفع? نعم رفع عنه عقوبة الدنيا ورفع عنه عقوبة الاخرة. اما الدية المسلمة الى اهل القتيل فليست هذه سماها العلماء بالضمان فرفع الله عنك عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة وابقى على الضمان لأهل القتيل حتى اذا رأىك اهل القتيل وعندما يعلمون انك قد دفعت الدية سامحوك ولم يكن في قلبهم بغضا لك يبل آدم حكم من هذا وشره من هذا وحكمة من هذه. ثم تعالوا معاشرا اخوة الاعزاء بعدما عرفنا حكم الاسلام في من قتل خطأا. ما حكم الاسلام في من قتل عمدا. عمدا متعمدا. لا كفكارة له سنة. لو اعطق عبيد اهل لن ولو صام الظهر كله لا ينفى. ولو اعطى اهل القاتل مال الدنيا كلها والله لا ينفى. اذا فما عقوبة له عقوبة ثاني في الدنيا وفي الاخر. اما في الدنيا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالبان. وانا في الاخرى ما عقوبته في الاخرة يا رب العنزة فيذهب الى سجن فوق فيذهب الى سجن ابي زعبال فيذهب الى سجن العقرب هيدهب الى سجن الحضرة هيدهب الى سجن القناطر هيدهب الى سجن منهور هيدهب الى سجن مواد وجديد يذهب الى سجن واد النطرون الى اين يذهب? واعذروني ان كنت قد قلت على اسماع حضراتكم اسماء السجول فقد حفظتها بغير ارادتي وعافى الله وياكم منها. الى اين يذهب ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقط يا لا خالدا فيها فقط يا لا ورضب الله عليه فقط يا رب لا ولعنه فقط يا رب لا وأعد له عذابا عظيما، من يدحمل واحدة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 حتدرون لماذا شدد الله في عقوبة القاتل على الدم لماذا لماذا لم يجعل هذا التشديد على الزان لماذا لم يجعل هذا التشديد على السارق لماذا لم يجعل هذا التشديد على شارب الخمر لماذا جعل هذا التشديد كله لان كل شيء تستطيع ان تعوضه مرة اخرى اذا ضاع المال تستطيع ان تعوضه اذا ضاع الشهد تستطيع ان تعوضه اذا ضاعت الصحة تستطيع ان تعوضها اما الشيء الوحيد الذي لا تستطيع ان تعوضه ولا تعيده ابدا فهي الروح اذا خرجت هل يستطيع الروح اذا خرجت مرة اخرى ومن هنا ولستم في حاجة الى عظمتنا واعتمدتم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 باشارة واحدة اعتقلت الاف المؤلفة. ايها المظلوم تقدم. ايها الظالم لا تتكلم. ينهم كانوا لا يرسول حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب. وَعَزَّنَّكُمْ ثم قُوَّتِكُمْ وَعَزَّنَّكُمْ عَلَى قاتل. لان الروح لا يستطيع ان يعوضها ولو بملء الدنيا. اتدرون ماذا يحدث بين القاتل والقاتل يوم القيامة? ان كنتم لا تعرفون فاعرفوا. اذا ما نفخ في الصور وقام الناس Bye. خادي بعده تمام خادي لا يقبل رشوة. ليس عنده حسب ولا نسب فليقول الله تعالى ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم لا تتكلم كنت تكلمت واحدة قتلت الالات المؤلفة. باشارة واحدة اعتقلت الالات المؤلفة. ايها المظلوم تقدم. ايها اللهم لا تتكلم. هنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذاب. ان تعيد الروح الى زعيم المات، هل استطاعت الدنيا باكملها? ان تعيد الروح الى زعيم وحل? كل الروح من امر روح. وما اتيتم من العلم الا قليلا. من هنا شدد الله تعالى على القاتل.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 يخرج للمقبول امثال حسن يبل وامثال سيد خد وامثال عبد القادر عوده وامثال غيرهم وغيرهم من الموحدين الذين قتلوا ظلما واضرالا يخرج واحد منهم من قبره واضعا يده على رأسه التي قتلت وهذه الاحرام قاد الامام قاد لا قاد بعده. امام قاد لا يقبل رشوة. ليس عنده حسب ولا نسب. فيقول الله تعالى ايها المظلوم متقدم، ايها الظالم لا تتكلم. لا تتكلم. كانت تكلمت في الدنيا بإشارة واحدة قتلت الآلاف المؤلفة بإشارة واحدة اعتقلت آلاف المؤلفة أيها المظلوم تقدم أيها الظالم لا تتكلم دنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا في الزعبة.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 باشارة واحدة قتلت الالاف المؤلفة. باشارة واحدة اعتقلت الاف المؤلفة. ايها المظلوم تقدم. ايها اللهم لا تتكلم. انهم كانوا لا يرجون حساب كذبوا بآياتنا aya ليس عنده حسب ولا نصر. فيقول الله تعالى ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم. لا تتكلم. كنت تكلمت في الدنيا بإشارة واحدة قتلت الالات المؤلفة باشارة واحدة اعتقلت الاف المؤلفة. ايها المظلوم تقدم. ايها الظالم لا تتكلم. انهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا في